وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل وراءه في الله اما بعد هذا الواقع أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الذي نعيشه يفرض أ ف ك ا ر ا هذا الواقع يفرض أ ف ك ا ر ا تستلفت انظار الناس في حين غياب العلماء عن هذا الواقع أ و تغييبهم ف إ ن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و قال فيما رواه ابن ماجه في سننه إ ن بين يدي ا ل س ا ع ة سنوات فداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤمن فيهن الخائن ويخون فيهن الامين وينطق في الناس الرويبظه قيل من الرويبظه يا رسول الله قال التافه يتكلم في أمر الامر العام وبحكم خ ا ل إ ن س ا ن وبحكم خلق ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق عجولا ضعيفا حتما على ا ل إ ن س ا ن أ ن يقع في الذنب وحتما على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخطئ ب ا ل ف ط ر ة والجبله التي خلقه الله عز وجل عليها وبين ذلك لنا النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فيما ف ي رواه الامام مسلم عن أ ن س رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آ د م في ا ل ج ن ة تركه الله ما شاء أ ن يقوكه تركه مصورا ما شاء أ ن يقوكه فجعل إ ب ل ي س يطيف به يدور حول آ د م عليه السلام ينظر ما هو فلما ر آ ه خلق خلقا أ ج و ف علم أ ن ه خلق خلقا لا يتمالك ابليس لما طاف حول آ د م وهو ص و ر ة قبل أ ن يخلقه الله عز وجل و أ ن ف خ فيه الروح حول آدم ف ر أ ى خلق آ د م خلقا أ ج و ف ا فعلم إ ب ل ي س أ ن آ د م خلق خلقا لا يتمالك خلق خ ل ق ايضا لا ت م ا ل ك أ ي في السنن بسند صحيح في سنن الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان لما خلق الله آ د م مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها الى يوم ا ل ق ي ا م ثم جعل لكل إ ن س ا ن منهم وبيصا من نور بين عينيه ثم عرضهم على آ د م فقال آ د م من هؤلاء ي ر ا فقال هؤلاء ذريتهم يا ا فلما راهم ادم أ ع ج ب ه وبيص ما بين عيني رجل منهم رجل خلقه وسمته أ ع ج ب ت آ د م عليه السلام فقال يا ربي كم جعلت عمرهم فقال الله عز وجل جعلت عمره ستون س ن ة فقال يا رب زله من عمري اربعين س ن ة يا ربي ادم يقول يا ربي زله من عمري اربعين س ن ة قال فلما جاء ملك, الموت آدم لما جاء ملك الموت ادم عليه السلام فقال له آ د م الم يبقى من و م ر أ اربعون سنه فقال الم تعطها ولدك داود في الحديث قال من هذا الرب لما اعجبه وليس ما بين عينيه او ل ن ر السمه ذ ي او ل التي ذ ي او ل بين عينيه قال هذا رجل من آ خ ر الامم اسمه داود قال يا رب كم جعلت عمره قال جعلت عمره ستون س ن ة قال يا رب زله من عمري اربعين س ن ة فلما حضرت ادم الوفاء وجاءه م ا قال الم يبقى من عمري اربعون سنه قال الم تعطها ولدك داود قال فجحد الآدم ادم آ د م عليه الصلاه والسلام الذي وصفه الله عز وجل بهذا الوصف ولقد عهدنا الى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما آ د م عليه الصلاه والسلام الم تعطها ولك كدرون قال فجحد آ د م فجحدت ذريته وخطئ آ د م خطئ آ د م فخطئت ذريته هكذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صفه خلق ابينا ادم وكيف كان آ د م وكيف كان حاله في ب د ا ي ة الخلق عندما صلى الله عز وجل وفي رسول الله و بعد أ ن نفخ فيه من روحه و مسح على ظهره و أ خ ر ج ف س ق ط من ظهره كل نسمه هو خيرها الى يوم ا ل ق ي ا م ة ثم عرضهم على آ د م و حدث ما حدث من آ د م عليه الصلاه والسلام و فضله ف ح ك م ا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن خلق ضعيفا خلق ضعيفا حتما أ ن يخطا وحتما أ ن يقع في ا ل ذ م فهذا الواقع الذي نعيشه ا ل آ ن يفرض علينا أ ش ي ا ء تلفت ا ل أ ن ظ ا ر فلفت النظر بدون شريعه لا يكفي لفت النظر بدون ش ر ي ع ة وبدون مقصود من الشرع لا يكفي أ ن يفهم ا ل إ ن س ا ن الواقع الذي يعيشه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في س ن ة ا ل ب ي داود عن ثوبان رضي الله تعالى عنه م بسند ح س ن ا ل أ ل ب ا ن ي قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وهو يصف أ ط و ا ر الخلق أ ط و ا ر الخلق و ا ل أ ح و ا ل والطرائق التي يعيش عليها الناس فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ق و ل ا ل ن ب و ة ما شاء الله فيكم أ ن تقول ما شاء الله أ ن تقول ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون خ ل ا ف ة على منهاج ا ل ن ب و ة ما شاء الله أ ن تقول ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون ملكا ع ا ب د ا ما شاء الله أ ن تقول ثم ف ع ه الله اذا شاء ع ن ي ر ف ع ه ا ثم يقول حكم ج ب ر ي ً ا ما, ما شاء الله ان ير загعلك. ثم ر ف ع ه الله اذا شاء عنه ي فعله ثم تاأود ف ر ه الله اذا شاء عنه فعله ثم, ثم تعود في ذهبت على منهج الله ثم تعود خ ل ا ف ة على منهاج النبوه لما يظهر آ... المهدي في آ خ ر الزمان يصف النبي صلى الله عليه وسلم ظهوره ويحدث به وينبئ الخلق بظهور آ ل الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و لو لم يبقى من الدنيا إ ل ا يوم انظر ايها الحبيب إ ل ى ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م التي تريح النفوس وتبين لهم مستقبلهم س ت ق ب ل المسلمين لو لم يبق ى من الدنيا إ ل ا يوم لطور الله هذا اليوم حتى يبعث فيه رجل اسمه يوافق اسمي وبنيته توافق بنيتي فيملا أ ل ل أ ر ض ع الارض ي م أ ل أ عدلا كما م ل أ ت ظلما وجورا ا ل أ ر ض من سنن الكون أ ن ه ا س ت م ل أ ظلما وجورا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب مقياس ا ل ش ي ع ة ي ق ي س ه يقيس ه أ ب س ط ا ل أ م و ر أ ب س ط ا ل أ م و ر عند الله عز وجل التي ربما لا نراها في هذا الواقع الذي نعيشه ا ل آ ن النبي صلى الله عليه و سلم في سنن ا ب ن م ا ج ه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ايضا محسنه الالباني قال لما رجعت مهاجره بعد الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم الى ا ل ح ب ش ة والنبي لم يهاجم بعد رجعوا الى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في مكه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا تحدثوني ب أ ع ا ج ي ب ما ر أ ي ك م ب أ ر ض ا ل ح ب ش ة أ ل ا تحدثوني ب أ ع ا ج ي ب ما ر أ ي ك م ب أ ر ض ا ل ح ب ش ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إ ن فيها ملكا لا يظلم أ ح د في أ ر ض ه ليس في هذه ا ل أ ر ض ظلم فلم يكن هناك ظلم ولكن من العجب أ ن ترى, ترى ظلما في د و ل ة العدل ولكن ليس من العجب أ ن ترى ظلما في د و ل ة الظلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الا تحدثوني باعادهم رضي الله عنهم قال فتيه منهم نحن نحدثك يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائز رهبانيهم ا ل ر ه ب ا ن ي ة عباده أ و إ ن س ا ن أ و م ر ا ه او رجلا انقطع ل ل ع ب ا د ة الله عز وجل قال و ر ه ب ا ن ي ة ا ن ت د ع و ه ا ما ك ت ب ن ا ه ا عليه إ ل ا مؤخرا الا ابتغاء إلا رضوان الله فما وعوها حق رعايتها هذه ا ل ر ه ب ا ن ي ة هم الذين ابتدعوها فكتبها ل ل ه عليهم بعد ذلك هذه المراه العجوز قال مرت علينا عجوز من عجائز رهبانيهم على ر ق س ه ا كل ت م ا ء فوضع شاب يده بين كتفيها ثم دفعها فوقعت على ركبتيها فانتصرت كلتها فلما ارتفعت قالت اي قدر ا ل غ ا د ر وكل غادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع له لواء ل عند اسمه يكتب عليه هذه غ د ر ة فلان فلان يوم ا ل ق ي ا م ة لكل غادر انظر الى غ د ر ة هذا الرجل وهوان هذه ا ل غ د ر ة و أ ن ه ا ربما في نظر البعض لا ت ح س ن شيئا قالت أ ي بدر سوف تعلم غدا إ ذ ا نصب الله في الميزان ووضع الكرسي وجمع ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ونطقت ا ل أ ي د ي و ا ل أ ر ج ل بما كانوا يكسبون سوف تعلم شاني وشانك عنده غدا فماذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب وماذا قال له هل أ ي د النبي صلى الله عليه وسلم قول هذه المراه وهل أ ي د النبي صلى الله عليه وسلم انه غادر حقا وهل ايد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل غالب قال صدقا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا صدقا صدقا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرر صدقا. صدقا صدقا صدقا لا يقدس الله أمة. امه يقدس الله أ ق د ا س ة الامم بالعدل, قداسة الأمم بالعدل. ق د ا س ة الامم بالعدل وبالحكم بالعدل لا يقدس الله أ م ه لا ياخذ بضعيفهم من شده شده هذه ا ل أ م ة بهذه ا ل ص و ر ة لا يقدسها الله عز وجل لا يعبد الله تبارك وتعالى بها ولا ي ه د م ولا ي ر س و ه ا الله تبارك وتعالى لا يقدس الله أ م ه لا ي ؤ خ د لقويهم أ و لضعيفهم من شديدهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء رجل من ملوك غسان من بلاد الشام اسلم في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعندما دخل في ا ل إ س ل ا م وجاء إ ل ى م ك ة طاف ب ب ي ت الحرام هذا الملك اسمه ج ب ل ا بن ا ل أ ي ه م آ خ ر الملوك غسان من ا ل ن ص ا ر فطاف ب ب ي ت الحرام والملوك على عددهم يلبسون ا ل ث ب ا ج والحليب و ي ج ر ن ه خيلاء ولكنه جاء ملكا لم يدخل ولم يتعلم ولم يتفقه بعد ولم يعرف ت ع ل ي م ا ل إ س ل ا م و أ ن هذا ع ر ا م وهو يطوف ب ا ل ك ع ب ة جاء رجل أ ع ر ا ب ي ف ز ر ي من ف ز ا ر من ا ل أ ع ر ا ب فوطئ ق أ أو و ف بقدمه على ثياب جبله بن الايم فاستدار إ ل ي ه جبله فرطمه في وجهه فشجه و ف ق أ عينه فخصمه الى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه بعد أ ن فطئت عين هذا الفزاري يا جبله القصاص فقال يا أ م ي ر المؤمنين اشتريتها ب أ ل ف د ي ن ا هذه العين أ د ف ع فيها أ ل ف ا والرجل ي ه ب ى إ ل ا القصاص وجبله يقول أ ل ف ي ن والرجل يقول إ ل ا القصاص حتى أ و ص ل ه ا إ ل ى ع ش ر ة الاف هذه العين ب ع ش ر ة الاف وكانت ا ل ج ي ه ك ا م ل ة أ ل ف دينار من ذلك ع ش ر ة الاف دينار من ذلك وقال له حينها يا أ م ي ر المؤمنين إ ن م ا أ ن ا ملك يقال مني ل أ ع ر ا ب ي ف س ر ي هذا الرجل يقاب من الملوك من أ ج ل ه ي ف ت ص مني ل أ ج ل هذه ا ل ر ع ا ة التي لا يعبا الله لي. ليس لها وزن عند الله في مفهومه هكذا يفهم هذا الرجل قال يقاب مني و أ ن ا ملك فقال دع عنك هذا, دع عنك هذا. هذه المفاهيم صححها ا ل إ س ل ا م ووضع لها قواعد و م ع ل له ا ح ك ا م ا قال له يقل ا مني و أ ن ا م ل ك قال له د ع ع ن كهذا إ ن الناس في د ي ن ا ل إ س ل ا م سواسيته سمعتهم ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل ا فضل يا ع ظ ي على عجمي ولا ل أ ب ي ض على أ ح ق ر إ ل ا ب ا ل د ق و ر ففرس امر فيه شو ر نفسي بلا شفت طبعا ملك س أ ن ظ ر في أ م ر ي الليل ثم فر جبله هذا الملك وتنصر بعد أ ن دخل, دخل, دخل في ا ل إ س ل ا م بعد أ ن دخل في ا ل إ س ل ا م تنصر ل أ ن ه ملك ل أ ن الملوك لهم س ج ي ة ه خ ا ص ة تنصر وعاد إ ل ى الكفر بعد أ ن دخل في ا ل إ س ل ا م وكفر ع ل إ اسلامنا لانه لم يحبه الله عز وجل ان يمتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين فهل هذا الواقع يفرض هذه السنه التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم علينا عندما يروي ا ل إ م ا م أ ب و داود في ا ل س ن ة أ ي ض ا ب س ن ة صحيح يقول يوشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أ ن تتداعى أ و أ ن تداعى عليكم ا ل أ م م أ ي ا ف ت ر ب هذا الزمان أ ن تتداعى أ م م الكفر على أ م ه الاسلام قال إ ن ك م ي و م ئ ذ كثير أ م ة ا ل إ س ل ا م ل م تتداعى عليها ا ل أ م م من قلتها ومن ق ل ة عددها إ ن ك م ي و م ئ ذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف ولاينزعن الله ا ل م ه ا ب ة الله الذي ينزع ا ل م ه ا ب ة من صدور ا ل أ ع د ا ء مع انهم ك ف ا ء أ م م ك ا ف ر ة تكفو بالله عز وجل ونحن أ م ة م س ل م ة أ س ل م ت لله عز وجل ولكن هانت, هانت عندما كان من ي ه و الهوان عليه كما يقول الشاعر فما لجرح بميت الهلال بميد ت اليلام. الاله ل ق اقول ل انكم اذن يوم الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. ا ي قولي ل ب ك م قالوا ا رسول ل هذا قال وقراريكم. اقول الدنيا قولي حب ه والصالح الله عليه وسلم. في صلح الحليميه وفي أ ث ن ا ء اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع ع ر و ة بن مسعود الثقفي وسهيل بن ع ا م جاء أ ب و جندل ف أ ل ق ى بنفسه وهو في ا ل أ غ ل ا ل وفي القيود ج ا ء على بعد أ م ي ا ل من م ك ة و أ ل ق ى بنفسه بين المسلمين و ش ه ي ل بن عم يشترط من أ و ل شروط الصلح وبنوده أ ن ه من جاء من قريش مسلما إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يرده الى ا ل ك ف ا ومن جاء من عند محمد كافرا لا يردوه اليه فجاء ابو جنده بن سعيد بن عم الذي يعاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فالقى بنفسه وقال ارد اليهم يا رسول الله فيغفلوني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي سهيل ف ع م أ ج ز ه لي فقال هذا ما صالحتك علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا ق ض ي لم ك ت ا ب بعد إنا ل نقض ي الكتاب بعد فقال له سهيل ما أ ن ا بنجيزه لك لا اجيزه لك ولا أ ر د ه ولا أ ع ط ي ك هذا الرجل انه ب أ ب و جند فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام فقال يا رسول الله أ ل س ن ا على الحق قال بلى قال أ ل ي س عدونا على الباطل قال بلى قال فلمن اعطيتني تفيدنا ي ن لماذا نتنازل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رسول الله ولست اعصيه وهو ن ا ص ي فذهب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي بكر فقال له يا ابا بكر ا ل س ن ا على الحق قال بلى قال عدونا على الباطل. قال فلم يعطي الدنيه في ديننا قال هو رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم、عنه. هو رسول الله وليس يعصي ه وهو ناصره فاستمسك بغازه ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم هناك س ن ة ك و ن ي ة يجب على الناس ان ي ت م س ق و ا بها وان ي ع م ل بها كما يتمسكون م ش ت و ن الشرعيه التي ش ر ع ا ل ل ه عز وجل و ش ر ع ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا ايها ا ل أ ح ب ا ب أ ن نفهم الواقع الذي نعيشه أ و ل ا ثم نبني عليه أ ف ك ا ر من ا ل س ن ة ومن ا ل ش ر ي ع ة ت أ خ ذ ب أ ي د ي ن ا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ل ن تمسكتم به لن ت ض ل بعدي أ ب د ا ً لن ت ض ل بعدي أ ب د ا ً كتاب الله وسنتي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي على الناس زمان ٌ الا والذي بعدهم شرط به لا ي أ ت ي على الناس زمان إ ل ا والذي بعده شر منه فاصبروا حتى تلقوا ربكم فلا ي أ ت ي على الناس زمان إ ل ا والذي بعده شر منه كلما جاء وطال ب ن الزمان نرى سننا كونيه ربما تدخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن بين يدي الساعه سنوات خداعه يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤمن فيهن الخائن ويخون فيهن ا ل أ م ي ن ثم ي أ ت ي بعدها الدجال عندما ينتشر الكذب ع ر ب ي ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ع ل بل ى و والحديث عن أ ب ي سعيد رضي الله تعالى عنه في ا ل م خ ا ر ي قال ا ع ر ب ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعه متى تقوم ا ل ق ي ا م فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت ا ل أ م ا ن ة فانتظر ا ل س ا ع ة فقال وكيف إ ض ا ع ت ه ا قال اذا ارسل الامر الى غير اهله فانتظر ا ل س ا ع ة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ق ن ا ن ص ر ف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر لحينا و م ي ت ن وغائبنا و ش ا ي ن ا وذكرنا و م ن ا ر ن ا اللهم هيئ لنا امر رشد ٍ يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا هداك واشكروه في السنه ل ه اكبر, الله الله أكبر.